119. الذين كفروا لهم عذاب شديد 110. والذين, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 111. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر Get me.